بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نقوم إن شاء الله شروط الصلاة بدأنا بها في المرة القبل السابقة خدنا الوعد لأتي شرطين حد فكرهم دخول الوقت الثاني اللي هو ستر العوة ووقفنا في ستر العورة عند بعض المحرمات اللي ذكرها الشيخ في الأخر كده بقى تخص اللباس المختص بالعورة يعني في الصلاة واللباس عموما يعني أحكام في اللباس عموما مش في الصلاة فقط يعني تعال نرجع كده المتنا من أول لما بدأ يتكلم عن ستر العورة المرة اللي فاتت. قال ويكره في الصلاة السدل واجتماع الصماء ويكره في الصلاة سدل واجتماع الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وكف كمه ولفه وشد وسطه أو وسطه كزمنار اللي هو الحبل اللي هونا عامل زي الحبل بتاع النصارة ده له حد فاكر هنبدأ النهاردة بقى في المحرمات اللي بدأ يتكلم عنها بس بالمناسبة كان في سؤال مرة فتسألنا موضوع اللبس الضيق البنطال والصالة بالملابس التي تجسد أو تجسم العورة فكت بحثتركوا فيها وكانت العلماء يقولون طبعا يعني متفق أن حرام أن تلبس هذه الملابس الضيقة التي تجسم العورة خارج الصلاة سواء على الرجل أو المرأة يحرم عليهما أن يلبسان أو أن يلبسا اللبس أو البنطال الضيق الذي يجسم العورة ولكن في الصلاة يقول علماء أنه مع هذه الحرمة إلا أن الصلاة صح فتكون الصلاة صحيحة ولو لبس الرجل أو المرأة لبسة يعني إيه اللبس الضيق من بنطال وغيره مما يدسم العورة ولكن يكره طبعا يعني ان هي ايه تصلي او هو يصلي بهذا الوضع نأتي اليوم بقى نذكر المحرمات او في حاجه مالها بتزيل كده في الصوت صح في صدى صوت كان في زار كده بيوطي الصدى ده المره اللي فاتت بيوطي الصوت بيوطي الصوت يا جماعه لا في زار بيوطي الصدى بس بيلف بيوطي ده بيوت سوق ما تي ممكن كده احسن اظن ده صوت اسمع يمكن لما يغير الصوت اللي باجي من خير خلاص بيتكلم اليوم عن بعض المحرمات بيقول ايه بيقول وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره يعني وقال بمناسبة ذكر ستر العورة وشروط اللبس اللي بيلبس في الصلاة راح داخل على بعض الأحكام اللي تخص إيه لبس الثياب خارج الصلاة كمان فبيقول إيه وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره يعني يحرم أن يجر المرء ثوبه خيلاء سواء الثوب أو غيره خيلاء خيلاء اللي هي إيه؟ اللي هو التكبر يعني بجره بغرض التكبر يعني طبعا محرم إلا قالوا بعض المواضع يعني منها الحرب النبي عليه الصلاة والسلام قال من جرث له خيالاء لم ينظر, لم ينظر الله إليه فالخيالاء وزهه والتبختر والتكبر أن يمشي متبخترا بثيابه فيجرها على الأرض أو يدرها يعني تكون طويلة إلى مدون الكعب. الكعب لأن هو العظم الناتج بجانب القدمين مش الكعب اللي تحت. اللي تحت وراء اسمه إيه؟ عقب. إنما الكعب هو النتوء اللي على جانبي القدم. فيحرم أن إيه أن يجر الثوب يعني يكون أصل هذا هذا المكان يعني اللي هو الكعب إذا كان للخيالات. وكذلك أي شيء يعني. فإن كان يحصل له اختيال بهذا. فهذا الإسبال ويكون بسمو يكون محرماً لأنه فيه إطالة عن الحد المشروع. السنة يعني أسفل اللبس الذي يلبسه المسلم في الأسفل يكون إلى الكعبين. السنة أن يكون إلى نصف الساق. فلم يمكنه ذلك أو يعني كان الموضوع صعب بالنسبة له شوية. فمع الغايد الكعبين أخر الكعبين لا يجوز أن يكون أسفل الكعبين. خصوصاً لو كان للخيالاء ده متفق إنه لا يجوز أما لغير الخيالاء يعني لغير التكبر فهذه اختلف العلماء فيها يعني فا يعني وصلنا إنه يكون الثياب إلى نصف الساق ولكن يعني قد لا يستطيع الإنسان أن يفعل ذلك في كل مكان قد يكون مثلا يعمل في مكان يمنع ذلك أو لا يناسب أن يكون بهذه الهيئة في هذا المكان كان يكون مدير مثلا في الشركة أو مثل ذلك فممكن يظن يعني كأنه لبس بنتاكور فشكلها مش حلو يعني عيب فبيقولوا لي إنه ينزل بقى ساعتها مش لازم يلتزم بالسنة التزام إيه في المكان اللي هو ممكن يبقى فيه ضرر عليه بسبب التزامه بها فممكن ينزل الثوب يبقى طويل ولكن أخره لغاية الكعبين ما ينزلش عن الكعبين اللي هو ما بيقول ولو زاد على ذلك يكون محرما لو كان للخيلاء تكبر ويدخل بقى في الخلاف هل هو محرم أم مكروه إن كان لغير الخيلاء وكذلك مش القصد بس هو البنطال أو الإزار لا كذلك الكم يعني برضو آخر الكم يكون لغاية الرزق أطول من الرزق يدخل في الإسبال فينبغي للمؤمن أن, يكون أن تكون ثيابه إيه لغايته الرز آخرها يعني ما عاديش الرز هو يبقى إيه داخل في حد الخيارات لا الكلام هنا خاص بموضوع الرجل آه السنة النساء أصلًا الثياب وطويلة تجارجر الأرض كانت الصحابيات في ثياب بتاعتهم كانت بهمة ماشيين بتجر الأرض حتى كانوا حتى بيستفتوا يعني طب والنجاسة اللي تيجي في الثوب ده نعمل فيها ايه فيعني العلماء يقولون ان الأرض نفسها طهرتها بمرورها على الأرض النجاسة استحالت او ايه تطهرت يعني بمرورها على الأرض فده دليل يعني هما كانوا بيمشوا الإسبال يعني يمكن واجب حق نساءه ومستحب عكس الرجل تماما وكذلك مش بس الإسبال داخل في في اللبس البنطلون مثلا أو القميص أو أو هذه الأشياء كذلك العمامة التي تلبس سعى أبي ألا كده تنازله بين الكتفين على على الظهر قال برضو ينبغي لهذه أو لهذا الطرف أو الطرف من العمامة ألا يطيله كثيرا وإلا يدخل أيضا في حد الإسبال تمام فهناك من قال بحرمة الإسبال مطلقا سواء كان للخيلاء أو لغير ذلك يعني حتى لو كان لغير الخيلاء لا يوجد تكبر فيكون محرما أيضا ولكن المختار أنه لو كان لغير الخيلاء يكون مكروها فقط وليس محرما وهذا مذهب كثير من العلماء منهم هنا الحنابلة يقولون إيه ألي في تحرم الخيلاء في ثوب وغيره الخيلاء يعني يجر ثوبه متخ مختالا به يعني. إنما لو كان لغير الخولاء فيكره فقط ولا يحرم. ذرء ذا المختار وذراء الإمام النووي والحجاوي ولكن الاحتياط طبعا هو عدم الإسبال بالطبع فمن منا يأمن قلبه يعني الموضوع صعب. لأن إحنا عايزين نعمل نظام لتفان على مر الفات. نخلص كل قطعة باب بالأسئلة ماشي؟ عشان سؤالك جاي بعد شوية فأولا لما نخلص في الاخر الأسئلة إن شاء الله لأن هتلاقي إجابات هتقالت وفي الاخر عشان ما نضيع شؤات كتيره عشان اللي زيك انت اللي كنت بتقول المرة اللي فاتت مش بعرف الركز صح؟ طيب نعمل كان مرد إن شاء الله فأولا لما نخلص يعني جزئية كده نبدأ نقول حد عن سؤال فيها ولا لا ماشي؟ فهو بيقول ايه؟ إن كان لقيلاء يحرم وبنقول أن المختار أنه لو لغير الخلاء يكره فقط يعني سيدنا أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله سيدنا أبو بكر عن الإزار قال إن سيدنا أبو بكر بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يسترخي إلا أن أتعهده يعني هو كل شوية الإزار بتاعه بيقع فبيقعد إيه؟ يحاول يرفعه <تصفيق> فالسؤال يعني كان على أنه عايز يرفعه كل ما ينزل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه قال, قال له إنك لست مما ممن يلبسه أو يفعله خيالاء يعني أنت مش من اله... لن لم ولن يكون قلبك من هؤلاء الذين يلبسونه للخيالاء فده في معنى يمكن زائد خاص بسيدنا أبو باكر رضي الله عنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام زكاه وقال أنه لا يفعله ولن يفعله خيالاء فيعني قلب الإنسان يعني مش هيبقى زي سيدنا أبو بكر أكيد ويعني لو ما فيش حد يتأكد إن قلبه لن يدخلها الخيالات أبدا ولذلك فمن يعني لا نأمن أن يدخل الخيلاء إلى قلوبنا فالافضل الاحتياط وإن خلنا عدم الحرمة يعني ولكن الافضل الاحتياط وعدم الإسبال مطلقا كان للخيلاء أو لغير الخيلاء وهذا هو الراجح يعني. طيب صلاة المسبل بقى يعني واحد بيصلي وهو بانطلونه طويل الحكم في حديث ورد بيقول لا صلاة لمسبل بعض العلماء ضعافوا أصلا قال لا هذا حديث ضعيف والبعض قال لا حتى لو أنه صحيح ولكن النافي هنا مش نفي صحة الصلاة ولكن نفي كمال الصلاة مش ذات الصلاة نفسها يعني لا صلاة كاملة لمسبل يعني ينقص ثواب من يصلي مسبلا تمام كذلك حديث كثير زي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه لا صلاته لحاقين نأخذه منيح يأخذ اللي هو محتابس البول دا يسموه حاقن فبرد مش معناها انه لو صلى هو مثلا يعني يريد أن يقضي حاجته الصلاة تبطل لا ولكن لا صلاة كاملة طبعا لان ده يذهب الخشوم هيخليه مش هيفكر في الصلاة وهكذا فحملوا بعض المنهيات على نهي يعني على نفي الكمال وليس نفي الذات نفسها أو الصحة يعني وبالتالي احنا عندنا قاعدة قلناها بلكده كتير إن الكراهة تسقط بالحاجة فإن كان هناك حاجة دعت إلى الإسبال فليس عليه شيء في هذه الحال، أما إن كان غير محتاج وليس هناك خيالات فهو مكروه وطبعا الكراهة تنقص ثواب العمل وقد تضيع الثواب كاملا لو كثرت في العمل يعني يقولون المكروه لو كثر في العمل قد يضيع الثواب تماما ولذلك ينبغي الإنسان أن يحتاط ويبتعد عن المكروهات وخاصة في الصلاة تمام؟ حد عنده سئلة ما في موضوع الإسبالج لأتي؟ الكراها ملا؟ الكراه لا أن المكروه ناء والمر إيه لا يأثم فعله. فعله ويثاب تاركه قصدا يعني فيش ولكن لو كثرة المكروه في العمل قد يضيع الثواب أو يعني الثواب بتاعك إيه اللي كتير تمام طيب دخل بعد كده على المحرم الثاني يقول والتصوير واستعماله يعني التصوير ويقصد بالتصوير تصوير ما فيه روح أو ذوات الأرواح يعني مثلا واحد وطبعا داخل في التصوير الرسم والنحت والتماثيل وهذه الأشياء كل هذه من التصوير فلو كانت لشيء حي أو يعني لذوات الأرواح يعني فهذا هو الحرام الذي يتكلم عنه أما لو كانت لمنظر طبيعي كالأسجار أو الجبال أو البحار أو صورة حتى كاريكاتيرية لأي شيء ليس له وجود في الحقيقة أي شيء يعني فهذا لا يكون محرما بل المحرم أن ترسم أو تنحت أو تصنع تنثالا لشيء يكون موجودا على قيد الحياة بهذه الصورة هذا هو المحرم وبالنسبة للعب الالعاب التي يلعب بها الأطفال بعض العلماء يعني قال ان السيدة عائشة كان عندها زي عروسة كده ولكن في يجوز يعني سهل يعني الأطفال ولكن بعض العلماء قال لا العروسة بتاعتها اصلا كانت ما تشبه ما تشبهش الحاجات الحية يعني كانت حاجة كده مش إيه مش شكلها مش حقيقي فدي اختلف فيها العلماء يعني بعضهم سهل في حق الأطفال ان يجوز أنهم يلعوا بالعرائس اللي هي على شكل الـ الـ الـ الأشياء الحية يعني سيدنا عباس يقول فإن كنت فاعلا فاجعل الشجرة وما لا نفس له لا نفس قلنا قبل كده النفس اللي هو ما ليس له دم سائل يعني ما يبقاش فيه روح اللي فيه الروح ما يترسمش ولا يتنحت ولا يمثل وهذه الأشياء وكذلك أيضا اختلفوا هل هي حل حد الصورة المحرم هو أن يكون اختلفوا على قولين القول الأول أن يكون المرسوم أو الشيء المنحوت أو الشيء اللي هو التمثال ده مكتملا اكتمالا يجعله يحيى بهذه الصورة في الحياة فإن كان ليس مكتملا الاكتمال الذي يجعله يحيى بهذه الصورة في الحياة فإيه؟ فيكون جائز يكون جائزا يعني مثلا تمثال ما ملوش مثلا مقطوع مثلا من النصف مقطوع من النصف الطول أو بالعرض أو بأي شكل مهم ما ينفعش يكون موجود في الحياة بهذه الخلقة أو هذه دقيقة فيكون جائزا والقول الثاني قالوا الضابط كله عند الرأس الصورة الرأس أول لما الرأس تبقى موجودة يبقى حرام الرأس مش موجودة مطموصة أو مقطوعة يبقى حلال ده القول الثاني تمام؟ <تصفيق> يعني مناقشات بين العلماء في موضوع حد الصورة ده حيث قلنا ما دخلناش على فكرة في الصورة الفوتوغرافية نتكلم عن هي دخلة فيها بس هل سا أنا قلت ما اكلمت عن الرسم والإيه والنحت والتماثيل وهذه الأشياء لو جينا نتكلم عن الصورة الفوتوغرافية الاكتمال الذي يجعله يحيى يعني هو الموضوع في خلاف يعني كبير فالموضوع مش يعني مفيش قول راجح ايو في المسألة يعني اصلا برضو قوي بقوله ان الصورة الرأس قوي سيدنا بن عباس قال كده فالواحد يحتاط يعني من هذه الاشياء نتبه الصورة الفوتوغرافية اللي هي اللي بتتصور العادية بالكاميرا فبرضو اختلف العلماء فيها بعضهم قال هي يعني تأخذ نفس الاحكام السابقة التي لعن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها لعن المص لعن المصورون وهكذا فتأخذ نفس الأحكام السابقة وقالوا أن فيها نفس المعنى الموجود في الصور الأخرى الذي استدعى التحريم فتكون محرمها كذا وبعدون قال ليست هذه كتلك فالأخيرة يعني رسم وفعل الإنسان فهو يشبه هذا الشيء بخلق الله عز وجل ولذلك حرما أما الصورة الفوتوغرافية فكأنك تنظر في المرآة يعني كمان حبس الصورة في المرآة ليس هو الذي اختلقها بل حبسها يعني يسمونه حبس الظل حبس للظل فهذه يعني قالوا جائزة وده المختار في هذه المسألة إنه التصوير الفوتوغرافي ليس محرم ولكن طبعا قالوا لو احتاج إليه أو كان لضرورة فده يعني إيه جائز طبعا ويمكن توسع فيه حتى للقلب وحرام في الحالة دي يجوز ولكن بقى لو كان يعني بدون ضرورة أو بدون حاجة فهذا اختلفوا فيه والمختار أنه لا يحرم يعني ولكن الاحتياط طبعا أولاً في هذه المسائل وتصوير الفيديو أخف يعني من إيه من موضوع التصوير الفوتوغرافي بعضهم منعه ولكن أقل يعني مما منع التصوير الفوتوغرافي فالراجح أيضا فيه الإباحة وأنه جائز طيب يخش على حاجة إني آه بيقول ويحرم الاستعمال يعني ويحرم التصوير واستعماله استعمال يعني استعمال الشيء المصور ده سواء على الذكر أو على الأنثى كأن يلبسه مثلا يلبس الإنسان ملابس عليها هذه التصوير أو يعلق هذه التصوير على الجدران وهذه الأشياء فيحرم هذا الاستعمال ولكن استثنوا الاستعمال فيما يمتهن لو كان شيئا ممتهنا يعني زي سجادة أو شيء يداس عليه فهذا يباح أن يكون به تصوير أما إذا كان سيعلق أو سيوضع في مكان غير ممتهل، فهذا منهي عن استعمال الصور فيه طيب حد عند سؤال في موضوع الصور لا اللي ممتهن هو بيداس عليه بيتقعد عليه كده إنما اللي بيتلبس ده مش بيمتهن ولا حاجة ما لو داخل غساله انت بتنظفه ولا انت كده بتحسنه يعني هو لا, لا احنا هنا بنتكلم عامه في الصاله لا تبطل الصاله تمام طب شوف تفضل اذا مثلا يعني ساعات في نعمل سينج تعملين او كده ساعات بيبقى بيعملوا له حاجه شبه واقع يعني اه في اشخاص يعني مع شكرا بقول الأولى بقى أن يحاول يخرج بقى من الخلاف ي... يقطع له عين <تصفيق> يقطع له رجل يقطع <تصفيق> حاجة تخليه ما يخلوهش يعيش يعني الشكل ما يبقاش حقيقي على قد يطمسوا ما يخلوش الشبع الحقيقي حاول يخليه شكل خيالي ما هو يطمس يعني يخلي الملامح يحيش بينه بتاعة الوجهة حتى يعني يعمل فيها حاجة عشان يخرج من الخلاف يعني اتر وهي مش ضد يعني الشرعيه ضد الشريعه وكده يعني يعني ايه الشرعيه أنا أنا والشريعه والكلام اللي جاي تلفزيون كتير يعني لا اصلا هي يعني هي مش مخالفه يعني في الحاجة الموده نفسها بتاعه الكرتون يعني بتاعت <تصفيق> <لا تصفيق> الدستور يعني يعني مثلا حاجه زي محمد الفاتح حاجة حاجه يعني لما دي فيها كام يعني الشخص كان من اختلفوا فيها برضو اللي الكرتونات دي بعضهم قالوا لا مش يعني مش محرمة البعض المحرمة ويعني ما عنديش قول راجح فيها يعني مش عارف بس العرفون قالوا لو هتستخدم لغرض علمي كتعليم الناس يعني أو إيصل الهدف يعني لي هدف شرعي يعني وبدون أن تحتوي على المحرمات أخرى كالموسيقى وهذه الأشياء فقالوا إنها جائزة في غير كده بقى مش عارف طيب بعد كده بيقول ايه ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب يعني شيء ساعات بيعملوا خيوط كده من الذهب او الفضة او هنا بيتكلم عن الذهب يعني بيعملوا خيوط من الذهب ويستخدموها يستخدمونها في النسيج يعني يخيطوا بيها يعني الثياب او كده فيحرم استعمال الشيء المنسوج من الذهب وكذلك المموهن المموهن هو المطلي أو المدهون بالذهب ولكن طبعا الحكم ده خاص برجال لحرمة أن يلبس الرجل الذهب أو الملابس المصنوع من الذهب فيحرم استعمال منسوج أو مموهن بذهب قبل استحالته قبل استحالته لأنه يعني مع مرور الوقت يتغير لونه بحيث لا يصبح في الثوب شيئا منه يعني يبدأ يروح اللون وخلاص، ما أصلا في الثوب شيء أي شيء منه كأنه استحال يعني زي ما قلنا أن الخمرة بتستحيل أو يتفاعل مع شيء أخرى فتتغير أوصافه فإذا استحال الذهب إلى حالة أخرى في هذه الحال يجوز أن يرتدى هذا الملبس إنما لو كان منسوج أمامه بالذهب الذي لم يستحيل فهذا يحرم أن يلبس وكذلك ثياب الحرير ثياب الحرير أيضا تحرم على الذكور وهذا لو كان طبعا الثوب كله من الحرير أما لو البعض من الحرير والبعض من نوع آخر من الأخمشة فهذا سيأتي الكلام عنهم هو بيقول في بعدها وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا يعني إيه يعني لو كل من الحرير حرام طيب لو بعض من الحرير وبعض من نوع آخر من الأخمشة فبيقولوا في الحالة دي نقارن ما بين كمية الحرير وكمية القماش الآخر فما كان أكثر ظهورا يعني يظهر على الملابس بشكل واضح هذا يكون محرما أما إن كان يعني لو كان الحرير نسبة ظهوره أكبر من نسبة القماش أو النوع الآخر المستخدم فهذا يكون أيضا محرم أما إذا استوى استوى الحرير مع غيره من ال من أنواع الق أو قل عنها ففي هذه الحال يكون مباحا إذا في العبرة بغالبة الحرير لو كان كله حرير حرام أكثر من نص حرير حرام إنما مستوي مستويان الاثنين الحرير والنوع الآخر من الأقمشة أو, أو الحرير نسبته في الثوب أقل من النصف ففي هذه الحال يجاز أو يعني يباح للرجال طبعا المقصود الحرير الطبيعي مش الحرير الصناعي ولا ما يشبه الحرير من الساتين وهذه الخامات لا الحرير الطبيعي هو ده المحرم إنما الحرير الصناعي لا يختص بهذا الحكم طيب ويحرم الحرير أو ثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استوى طبعا إن موضوع مختص الذكور الإناثي جز لها لبس الحرير مطلقا ولضرورة أو, إيه أو حكة أو مرض يعني عنده حساسية أو شيء محتاج أن يلبس الحرير في حالته فساعتها الضرورة تسقط إلى هذه الحرمة وبالتالي يباح له أن يلبس هذا الحرير إن كان لضرورة أو عنده حساسية من اللبس العادي فلازم يلبس خامة زي الحرير أو نوع معين من الأقمشة هو ده اللي بيخلي الحساسية تقل في هذه الحال يجاز له أن يرتدي الثوب الحرير أو مرض كذلك يعني أو حرب الحالة الثالثة كمان يجوز فيها أن تلبس الحرير هو حالة الحرب يقول هذا يعني يقولون لكسر قلوب الأعداء وللظهور عليهم ولإظهار القوة أمامهم فايه فيعني كأنك يعني بتختال أمامهم كده فهذا مما يرهب قلوب الأعداء ما تلبس حاجة فخمة وشكلك قدامهم يعني في زهو كذا فيبدأ يي يعمل زي إيه إثارة لمشاعرهم أو لقلوبهم في فيظهر القوة أمامهم حل الرابع برضه بيقول أو حشوان يعني يبقى لبس محشي من جوة هذا الحرير ما, إيه ما يظهرش يعني ما من الخارج لا يكون مبطن به الثوب مثلا فهذا لا ضرر فيه لأن برضو من العلل زي ما قلنا في الذهب والفضة بل كان هو بيكسر قلوب الفقراء عندما يرونه الحرير الطبيعي غالي فأولا ما يشوفوه ممكن يكسر القلوب دين الحكم ممكن نقول عليها دين الحكم يعني إذا كان مبطن به الثوب ففي هذه الحالة لا يكسر القلوب ولا يكون فيه هذا الحكم فتنتفي هذه العلة أو الحكمة طيب برضو من الحالات الجائزة لو كان علما أربع أصابع فما دون يعني إيه؟ العلم اللي هو التراز اللي هي يعني لو كانت الماركة أو التراز بتاع الثوب مصنوع من الحرير ولا يتجاوز الأربعة أصابع يجوز أن يلبس هذا الثياب أربعة أصابع فما أقل يجوز أن يلبس هذا الثياب إذا كانت هذه العلامة أو العلامة يقصدون بها تراز الثوب من مصنوع من الحرير أو رقاع طبعا الرقاع اللي هي جمع الرقعة اللي هي اللي تستخدم في ترقيع الثوب المخيط يعني أو المخرق ثوب فيه خروق فيستخدمون الرقاع ايه, إيه لي يعني يخيطون هذه الخروق فيسموا يسمونه ترقيعا يرقعون هذه ايه الخروق فهذا يجوز فيه استخدام الحرير في هذه الحال أو لبينة أو, أو لبنة جيب وسودفة فراء لا جيب يعني بيسموها الزيق الزيق اللي هو ما يوضع على طرف الثوب اللي هو يعني إيه, إيه, إيه زي اللي منسميها الياءة يعني تكون عند الفتحة التي تدخل منها الرأس فالياءة دي لو مصنوعة من الحرير ده برضو يكون جائزا وكذلك برضو الفراء اللي هو الفرو يعني وبرضو السجف قريبة يعني برضو معنى الياءة بتاعت اللبس الفرو يعني يعني نفس الموضوع المؤمن الياءة يجوز أن تكون من الحرير هي ورده السجاف اللي هي بتبقى بتاعت اللبس الفرو فسواء اللبس عادي يعني الياء بتاعته أو اللبس الفرو يجوز أن يصنع من الحرير لبنتاج جيب اللي هي يسمونها الزيق الزيق اللي هو ما يوضع على طرف الثوب من المنطقة التي تدخل منها الرأس نسميها الياء يعني قاله يجوز أن تصنع من الحرير ليكون ناعما لأن الجسد أو الجسم يحتك بها عند اللبس والخالع وهكذا فلا يضيق الجلد فيجوز أن تكون من الحرير وكذلك في اللبس الفرو اللي هو فراء الفراء اللي هو الفرو يعني والسجف اللي هي برضو الياء بتاعت اللبس الفرو فكذلك يجوز أن تكون من الحرير آه تمام بعد كده دخل على موضوع تاني بيقول ويكره المعصفر والمزعفر للرجال المعصفر جاية من العصفر اللي هو يعني المعمول من العصفر العصفر ده نبات له لون أحمر ويستخدم في الطيب في بعض الأحيان وكذلك الزعفران أيضا نبات صغير وله برضو لون أحمر ويستخدمونه في التوابل ويوضع في التوابل وغيرها من المأكلات فالملابس المصنوعة أو المعمولة بهذا العصفر أو هذا الزعفران يسمونها المعصفر والمزعفر وهذا من المكروهات للرجال أظن أنه يعني يكون لونه أحمر واللون الأحمر منه عن إذا كان يعني خالص الحمار ينهى الرجل عن لبس الثوب الأحمر الخالص فبقى أظن السبب اللي خلاهم يحرموا المعصفر المزعفر لأنه يميلون للحمرة الخالصة وأيضا هما بين الحمار والصفار وفي هناك نهي أيضا عن الأصفر ولكن الأصفر في خلاف يعني كبير ورد الإباحة فيه بخلاف الأحمر يعني فيه كراهة شديدة قد تصل للتحريم يعني فالمعصفر والمزع والمزعتر أو المزعفر يكرهاني للرجال وبهذا يكون انتهى الكلام عن موضوع ستر العورة وما تعلق به من أحكام اللباس لأنه بعد كده يبدأ يدخل على إيه على الأحكام بتاعة الشرط اللي بعد كده حد عندنا سؤال؟ <تصفيق> لو, <إيه؟ تصفيق> لو حرب لو حرب لو حرب لو حرب يباح نفس الحرير للجنود في حالة الحرب آه لأني قالوا إنه بيظهر القوة أمام الأعداء ويعني يعني أصلاً من من المعاني الحرم لها الحرير إنه يكسر قلوب الفقراء والنوم لما يشوفوه هي ينظروا لصاحبه يعني نظرة يعني يكون فيها غابن يعني ويكون يعني في يكسر قلب يعنيهم مش قادر يلبس لبس غالي كده برضو إنما مع مع في الحرب مع الكفار الحربيين أنت عايز تظهر هذا وأعيز تكسر قلوبهم، فيعني أباحه إنك تلبس الحرير في هذه الحالة. إيه؟ آه، ما في نسخ كتب جرب ونسخ كتب حرب، وفي الحالتين جائز. جرب دي تشمل الأبله اللي دخله في المرض. واحد عنده مرض زي الجرب مثلا كل ما يلبس لبس طان عادي أو لبس عادي بيجيله زي حكة أو حاجة زي دي. او نوع من انواع الجرب فبيضطر يلبس حرير فيجوز له للضرورة فدي يعني الافضل نخليه حرب لان جرب دي دخلة في, دخل في المرض اصلا مختوب عندك حرب انا بقولك في نسخ كدب حرب ونسخ كدب جرب فهو على الاثنين صح بس حرب هتبقى اصحي ليه عشان جرب كده كده دخلة في المرض فيبقى جبنا معنى جديد بقى ان هي في الحرب كمان استوى يعني لو نسبة الحرير مع نسبة النوع الاخر من القماش المستخدم قد بعض اللي ظاهرين يعني قد بعض يجوز اللبس وبعد الفعل شوية تقال او كان عالما او بع اصابح او ده خاص بس موضوع العلامة اللي هي التراث بتاع الثوب اذا استوى دي واحد ممكن يفهم انه ده مثلا النص ده حرير ونص ده حاجة جانية يبقى ايه من فعلا ده صح ايه لو النص حرير والنص حاجة تانية يجوز علامة اللي هي أظهر من نص أه وقال لأربعة أصابع بس صح؟ متعارض. هو مش متعارض هو يمكن عنده بس تقييد في موضوع العلامة دي عنده في موضوع العلامة إن هي ظاهر داخل فيها نهي تاني أنا مش فاكره قوي في موضوع العلامات فيه أحاديث في العلامة بالذات أو التراز بتاع الثوب ويمكن هي دي اللي هو ايه اعتمد عليها في الموضوع مش بس الموضوع انه أكثر أو أقل في العلامات تبقى رسمة كبيره او تعب متحرم مش مستحب في يعني كل ده شرط اه ما هو هيخش هيخش في كل الحاجات مش علام بس ولياقه وكام حاجة كده كمان قصدي هو كده شرط او ضابط حتى, حتى المص دي مثلا يعني مثلا لو اقلب قلنا حاجه الالم ما يزيدش عن اربع طواب اه لو لك على الحديث او في حديث فعل فيها بتاع سيدنا ابن عباس أنه نهي عن الثوب المصمد أما العلم وسديوا الثوب تقريبا فليس به بأس وبرضه فيها خلاف يعني وهو يعني واحد عمق اللي انت بتقوله بقى أن هي كده كده أقل النصف يعني وأن هي جائزة ودايمكن راجح فيها بس ما عندناش قول مختار فيها قوي بس قول ده قوي برضه اللي هو بيقول إيه أن هي جائزة ودي رواية عند الحنبلة تانية يعني نحن نفسهم عندهم في المسألة دي رويتين يعرفها بعد كده تفاصيل أكتر يعني وموضوع برده موضوع الأربع أصابع ده برده عشان ورد في كلام في الموضوع ده الإمام مسلم ورد في صحيحه عن عمره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إسبوعين أو ثلاثة أو أربعة أربعة صلبة إيه؟ آه الحديث ده مطلق مش خياط بالعلامة بس هم يعني إيه حملوا على الكم حاجة اللي هم قالوها دي لأ حديث أخرى، ليا الحديث سيدنا ابن عباس لما يتكلم عن العلامة فقط وهكذا. طيب نبدأ بندخل على الشرط اللي بعد كده. بيقول ومنها يعني من شروط الصلاة اجتناب النجاسات ده الشرط الايه؟ الثالث من شروط الصلاة أن تجتنب النجاسات والمقصود اجتنابها في الجسد وفي الثوب وفي المكان ويقصد أيضا بالمكان المكان الذي يمسه البدن أو الثوب أثناء الصلاة يعني موضع مس الكفين موضع مس الرأس موضع مس القدمين يجب أن يكون طاهرا من النجاسات إنما المكان اللي هو يكون بين القدمين أو بين اليدين أو أسفل منه ولكن لا يمسه ببدنه أو بثوبه فلا يشترط ان يكون طاهرا من النجاسات المسألة دي بتنفع لو انت في مكان مثلا في نجاسة ولا فيش غيره ومش عارف تصلي فبتحاول تصلي على وتضع اعضائك على الاماكن الطاهرة يعني اشتراط الطاهرة من النجاسة مشترط بالاماكن جسمك او لبسك بينمسها بس انما اللي بينها لو فيها نجاسة حتى لو تحتك وانت بتصلي يجوز ودي بتنفع زي ما يقولك في المسائل اللي يكون فيها مفيش أماكن طهرة كتير والأماكن فيها نجاسة كتير فأنت بتحاول التقف أو تلمس ببدنك الأماكن اللي مفيهاش نجاسة وانت بتصلي ولكن الأفضل طبعا أنت تختار المواضع الطهرة وتجتنب ذلك بيلفى من حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لا يقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته يعني في نجاسات معفو عنها قلنا لها عليه قبل كده لو حد فاكر إيه نجاسة المعفو عنها لو مثلا من الدم قدر الكف أو ما دون الكف معفو عنه طيب أيضا ما لا نفس له سائلة ده برضو من الأشياء المعفو عنها بعض العلماء زي الشفعية قال في اللبس يعني المعفو عنه ما لا يدركه الطرف أو لا تدركه العين ما لا يدرك بالعين المجردة معفو عنه أيضا يعني في نجاسة في الثوب مثلا أو في المكان لا تراها بعينك المجردة فهذا معفو عنه وبرض بعض زي الملكية قالوا قدر الدرهم من النجاسة معفون عنه يعني لو أجزاء كده فيها نجاسة ولكن مجموعة عمزتش عن قدر الدرهم يكونوا معفون عنها فالمهم هو بيقول هنا فإن حمل نجاسة لا يعفى عنها يعني نجاسة منهاش دعوا الماضية دي لأ نجاسة فعلا اللي هي إيه لو, لو كانت موجودة تبطل الصلاة لو حمل بقى هذه نجاسة حملها مش بس على ثوب أو في البدن أو في مكان الأدوة يحملها، كمان يحمل طفلا مثلا عليه نداس أو يحمل كيسا من من كعينة البول وعينة البراز مثلا طبيب يحمل كيس فيه عينة بول وعينة براز، فبيقول إيه؟ من حمل نداسة لا يعفى عنها؟ لو قلنا يعني بن غير من كمل هتبقى لا تصح صلاته في هذه الحال يعني لو حمل النجاسة اللي هي معتبرة ليس معفون عنها تبطل صلاته بحمله بحمله لهذه النجاسة طيب لو لاقاها بثوبه يعني لاقاها بثوبه أو بدنه يعني مش بس حملها لا دا يعني لاقاها يعني لمسها يعني بثوبه أو بدنه يعني ثوبه أو بدنه هيلقي هذه النجاسة هينزل يسجد عليها هيركع عليها ه성이 المسها المهم هيلقيها بالثوب أو بالبدن ففي هذه المسألة أيضا لا تصح الصلاة والملاقاة مقصود بها هو يمس دون انتقال للنجاسة يعني المكان جاف وهو لبسه جاف أو بدنه جاف ولمس هذا المكان دون أن تنتقل النجاسة من هذا المكان لبدنه لا تصح الصلاة أيضا لملاقاته هذه النجاسة إذا لو حمل النجاسة التي لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه تبطل صلاته طب لو حمل نجاسة معفو عنها يعني عنده بعض نقاط الدم مثلا في الثوب ولكنها أقل من قدر الكف أو المكان لا يصلي فيه في بعض نقاط الدم أقل من قدر الكف وهي ينزل يلمسها في هذه الحالة لا تبطل الصلاة لأنها من النجاسة المعفو عنها طيب وإن طين أرضا نجيسة أو فرشها طاهرا كرها وصحت يعني إيه طين أرضا نجسَةً يعني هو عنده مكان زي زي يعني زي البلاط أو الأرض التي تكون نجسة أو عليها نجاسة. فجاء بطين طاهر من أرض أخرى طاهرة وفرش هذا الطين على هذه الأرض أو على هذه النجاسة. هذه طينا أرضا نجسة أو فرشها طاهرا يعني هي نجسة مش طين مش جبطين لا فرش زي مع سجادة طاهرة أو كده وحطها فوق الأرض اللي عليها النجاسة هل تصح الصلاة كده ولا لا هو مش هيلبس النجاسة ولكنه بيصلي فوق حاجة فوقها قاله تصح ولكنها تكره تكره يعني إيه يعني طبعا يحاول يجتنب أن يصلي بهذا الوضع إلا لو احتاج إليه وده يعني ممكن يحدث في واقعنا المعاصر العلماء دائما بيفترضوا احتمالات كتير ممكن تبقى ندرة بس في نفس الوقت حرصهم على تعليم الناس هذه المسائل يعني فيه فوائد كبيرة لأن يعلمون أن العلماء سوف يفقدون بعد زمن لأن البي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينزع علم انتزاعا يقبضه من صدور العلماء وإنما ينزعه ينزعه بانتزاع العلماء حتى إذا ذهب العلماء في الآخر قال إيه فضلوا وأضلوا ذلك تجد في في كتب الفقه مسائل ربما تكون نادرة الوقوع في في ذهنك إلا أنها قد تقع في عصر من العصور زي ما مثلا موضوع الصلاة في زمان كان الحنافيات قريبا افترضوا مسألة الصلاة المرجحة. يسمونها الصلاة الأرجوحة. حد كان كان في أيامهم ده إيه الصلاة الأرجوحة دي حد يصلي في أرجوحة في الهواء. عادوا يدرسوا مسألة ويقولوا طب هل تجوز ولا لازم يكون لمس الأرض ولا لا؟ و... وجد بقى تطبيقها في عصرنا الصلاة الطائرة. أسوها على الآل الحنفية من مئات السنين فمسألة الصلاة في الأرجوحة فده من حرص العلماء يعني على تعليم العلم وافتراض المسائل التي قد تقع في عصر من العصور المهم هو هنا إيه بيقول وإن طين أرضا نجسة أرض نجسة جاب طين طاهر حطوا عليها أو فرشها طاهرا كأن يضع سجادة طاهرة على هذه الأرض المتنجسة تصح الصلاة ولكن تكره أن يصلي أو أن يصلى في هذا المكان بعد كده بيقول وإن كانت بطرف مصلا متصل صحة إن لم ينجر بمشيه يعني إيه إن كانت بطرف مصلا متصل يعني بيصلي على سجادة مثلا وهذه السجادة في طرفها المتصل بها نجاسة سجادة وفي طرفها اللي هو مش هيلمسه ولكن في طرف هذه السجادة نجاسة فبيقولوا إن كانت بطرف مصلم متصل صحت صلاته ولكن بشرط إن لم ينجر بمشيه يعني إيه؟ يعني إن لم تتحرك لو هو تحرك كده من على السجادة فالنجاسة اللي على الطرف دي اتحركت بتحركه تبطل صلاته ليه؟ هما اعتوروا في هذه الحال أو أعطوه حكم حامل النجاسة الذي يحمل النجاسة قالوا تبطل صلاته لأنها تكون معه وتتحرك بتحركه فحمل النجاسة أسوالي المسألة دي هو لو بيصلي على مكان مستقر والنجاسة التي على أطرافه لا تتحرك بتحركه فخلاص كي مش متصلة أو مش محمولة معاه فصلاته صحيح أما إن كانت يعني ترتبط به بحيث تتحرك بتحركه هو لا يحملها حقيقة ولكنها تتحرك معه عند تحركه فقالوا تبطل السلاة بذلك حتى وإن لم يمس هذه النجاسة فإن كانت بطرف مصلى المتصل صحت إن لم ينجر بمشيه تمام فهمنا من وأسوها على حمل النجاسة طيب ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد مسألة بتحصل كتير ان الواحد بعد ما يصلي إليه عثتوب أو في المكان اللي كان يصلي فيه يكتشف إن فيه نجاسة في هذه الحال ماذا يفعل؟ قالوا من رأى عليه نجاسة يعني على بدنه أو ثوبه أو المكان الذي يصلي فيه رأى نجاسة ولكنه رآها بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يكن يعلم بكونها في هذا المكان أو في هذا الثوب عندما كان يصلي فيه لم يعد الصلاة وتكون صلاته صحيحة لأنه كان لا يعلم هل هذه النجاسة طرأت بعد الصلاة أم قبلها أم أثنائها ولذلك قالوا تصح الصلاة حد عارف من رأى عليه نجاسة بعد صلاته، وجهلك كونها فيها الضمير دي دعيد على إيه يعني وجهلة وجهلة كونها كونها الضمير دعيد على إيه طب فيها على صلاته يعني في ضميرين كونها اللي هو الن الكون النجاسة فيها أي في صلاته. لم يعد الصلاة وتصح صلاته بذلك طيب وإن علم باء أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها يعني هو عارف أن الثوب أو المكان أو البدن كان فيه نجاسة ولم يزيلها ثم نسي بعد ذلك أن يزيلها تمام هذه مسألة مسألة أخرى أنه أصلا ما يعلمش ولكنه يجهل وجودها ففي هذه الحال الحنابلة يسوون بين الناس والجاهل ويقولون كلاهما صلاته باطلة وعليه الإعادة يعني إن أنها كانت فيها لكن نسيها أعاد وأيضا مسألة يبقى وإن جهلها أعاد دي مسألة ودي مسألة في الاثنين عندهم يعيد طبعا لو كان متعمد أن يتركها ده يبطل يعني أظن بالإجماع واحد متعمد انه, إيه؟ إنه يسيب النجاسة وانا تقريبا مرفات الموضوع ده ساعتها تبطل صلاته اظن بالاجماعة ان كان يتعمد ان يصلي في المكان او الثو النجس مع امكان الصلاة في غيره طيب مسألتنا بقى مش في المتعمد لا اللي عارف ان في نجاسة ولكن نسي يشيلها او اللي مش عارف خالص ان في نجاسة دول المسألتين اللي معانا الحنابل يقولوا ان الصلاة باطلة عند الاثنين ويجب على المصلي ان يعيد الصلاة بعض العلماء قال العكسة تماما بقى ان الاثنين دول مرفوعان هما التكليف الناسي والجاهل والاثنين تصح صلاته ولكن هناك قول ثالث وهو المختار في المسألة والراجح اللي هو ايه ان الناسي ان الجاهل لا يعيد الصلاة لانه لا يعلم بوجود هذه النجاسة زي اللي فاتت اللي هو عليمها بعد ان صلى او هكذا فلا يعيد الصلاة اما الناسي ففيه تفصيل إن كان قلناها المرة للفاتث لو كان مقصرا ولو لم يكن مقصرا إن كان مقصرا في إزالة هذه النجاسة علمها وكان قادرا على إزالتها ولكنه قصر ولم يزلها فصلاته هذا الذي تبطل صلاته وعليه الإعادة أما إن لم يكن مقصرا في ذلك ونسي حقيقة ولم يكن مقصرا في أن يطهر الثياب أو المكان فهذا كالجاهل فلا يكون عليه عادة وتصحي صلاته يعني المختار القول الأول قول المذهب تبطل صلاة الناس والجاهل تمام وعليه أن يعيد الصلاة إذا وجدت النجاسة في ثوبه زي يعني مش عارف أنه في نجاسة أصلا إنما الناس ده عارف بعد كأن نسي يشيلها ونسي بأنها في المكان فيندي لا جهلة كونها فيه ده لا ده مسألة انه بعد الصلاة لقى نجاسة ومش عارف دي كانت في الصلاة ولا بعد الصلاة جهلة كونها في الصلاة مش عارف دي كانت على الثوب ساعة الصلاة ولا لا تمام نعم مسألة هنا إنه هو يجهل على فكرة يا ممكن تبقى نفس المسألة برضه قريبة منها أيوة. وأن تعلمكم مكتوب وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها ولا لكن جهلها نسيها نسيها أو جهلها هم بيقولوا إن موضوع جهلها في هذه المسألة ممكن يحمل على أكثر من محمل ممكن إنه كان يجهل بعين النجاسة يعني أصابه شيء ولا يعلم هذا الشيء طاهر أم نجس، فيجهل نجاسة الشيء الذي أصابه، هو يعلم أن في هناك شيء أصابه ولكن يجهل نجاسة هذا الشيء لكن جاهلها يعني يجهل نجاسة الشيء اللي هو عارف أنه أصابه هو عارف أنه أصابه شيء ويجهل هل هذا الشيء طاهر أن نجس تمام ففي هذه الحال هو جاهل لـ لـ لهذه النجاسة ولكن علم بعد ذلك أو بعد صلاته أنها نجسة فعليه في هذه الحال أن يعيد الحال الأولى هو أصلا ما يعرفش ان في حاجة اصابة الثوب او البدن او المكان يجهل الموضوع تماما ثم ظهر له ان هناك نجاسة في المكان او في الثوب فهذا ليس عليه شيء انما في الحالة دي هو يعلم انه أصاب اصابه شيء ولكن لا يدري هذا الشيء طاهر النجس ثم علم بعد الصلاة انه نجس ففي هذه الحال قالوا يعيد الصلاة وبعض العلماء قال جاهل أنها كانت في الصلاة ثم علم, أو علم أنه كان ملاقيها ولم يكن يعلم ذلك في صلاته ثم علم بعد صلاته أنه لاقاها يعني نفس الكلام تقريبا يعني ممكن نقول ايه هو اصابه شيء هو مش عارف الشيء ده طاهر ولا نجس فمعلم بعد ذلك بنجاسة هذا الشيء الذي اصابه فبهذه في هذه الحال عليه اعادة الصلاة يعني انت زي ما انت شايف مسألة مش ماشية قوي صح ولذلك المختار ان صلاة الجاهل صحيحة يعني بحاول افسر المذهب بس وفعلا المذهب في المسألة دي مش قوي يعني لأن أنت ربي استع على فات التمياع وريبه من هاوي يعني ماذا في النقطة دي وإن هو لو ظاهرها لم يعد الصلاة وأما النسيان ففيه تفصيل فربما يكون مقصرا وربما لا يكون مقصرا فإن كان مقصرا في إزالتها ثم ناسية وجودها، ففي هذه الحال تصح الصلاة وليس عليه الإعادة. مقصراً لا في المقصر لا تصح الصلاة وعليه الإعادة. أما إن لم يكن مقصرا ففي هذه حال تصح الصلاة وليس عليه الإعادة. طبعا الدليل على ذلك الحديث من المرار الفاتحة نبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي واتاه جبريل وقال له أن عليه بهما نجاسة فلم يعد الصلاة بل خلعهما ووضعهما بجانبه واستمر في صلاته هذا دليل على أن دليل الجاهل أن الجاهل بوجود النجاسة وعلمها لا تبطل صلاتهم لأنه ما كانش يعرف في الأول ولما عرف أزالها على طول طب الجزء اللي كان مش عارف فيه هو بيصلي لو كان الصلاة تبطل كان لابد له أن يعيد الصلاة ولكنه لم يعد الصلاة وأكمل صلاته وهذا الحديث يعني يفرق بين الناس والجاهل المسألة هنا في الجاهل وليس الناس ولذلك الراجح في الجاهل والمختار أنه لا يعيد الصلاة بينما الناس هو الذي فيه تفصيل يعني مثلا مسألة عدم التقصير في الناس مثلا طبيب في عملية جراحية مثلا وأثناء العملية أصابه مقدار كبير من الدم وهذا الدم ناجس ولكن لا يستطيع أن يترك المريض ويذهب ليغسل المكان مثلا فاستمر فيه العملية إلى أن انتهى ثم أقيمت الصلاة فنسي ودخل في الصلاة ثم بعد أن انتهى من الصلاة تذكر أنه لم يغسل الثوب من هذه الدماء فهذا ناسي غير مقصر في إزالة النجاسة، فتصح الصلاة في هذه الحال. أما إن كان مقصرا فهذا الذي لا يعذر وعليه أن يعيد الصلاة. لكن مقصر تصح وغيرين. تمام. غير مقصر تصح ولا يعيد الصلاة كالجاهل. تصح ولا يعيد الصلاة. الناس الذين وشفنا الناس الذي علمها ثم نسيها. وسبب قصر أو لم يقصر هذا هنا بقى التفصيل في أنه يغسل أو يزيل هذه النجاس طيب ومن جبر عظمه بناجس لم يجب قلعه مع الضارة يعني دي مسألة فرعية شوية من هجدعب الصلاة أنه لما يكسر له عظام أو احتاج في عمليات جراحية لأن يستخدم عظام ناجسة يعني أو حتى مش عظام أي شيء من الخيوط المصنوعة من الحيوانات المتنجسة مثلا بعض الخيوط يصنعونها من الحيوانات النجسة يقولون أنا تذوب تلقائيا داخل الجسم يعني فهذه الخيوط النجسة حتى بيسمونها في الـ في الـ تقريبا في علم الطب كات جات تقريبا يعني بيسمونها كده فالمهم أن هذه الخيوط المصنوعة من الحيوانات المتنجسة أو هذه العظام النجسة التي استخدمت في جبر, أو جبر هذا الكسر الذي أصاب هذا الإنسان مثلا عظام خنزير أو هكذا كان يستخدمون شريحة معدنية مثلا عليها نجاسة أو, أو, أو شيء كذلك في جبر هذا الكسر فيقولوا أن إيه من جمر عظمه بهذه الأشياء يعني بنجس هذه الأشياء المتنجسة لم يجب قلعه مع الضرر إن كان يتضرر إن كان يتضرر بإزالتها فلا يزيلها أما إن لم يكن يتضرر فيجب عليه أن يزيلها تمام طبعا ما دام هو الشيء اللي هو داخل الجسم ما عفو عنه مطلقا من جهة الطهارة والنجاسة يعني يعني مثلا واحد كالميتة فالميت خلاص جوا بطنه جوا بقى تحكم ان هي نجسة ولا طهيرة لا معفو عن الكلام ده لان اصلا الانسان مليء بالنجاسات كالدم والبول والبراز ولا يحكم بالنجاسة لانها في الباطن لا في الظاهر فما كان داخل الجسم معفون عنه مطلقا وارض بيقول ما سقط منه من عضو او سن فطاهرا مش بيركب في الماء ولا دي مش وما سقط منه من عضو أو سن يعني الادمي لو سقط منه بعض العضو أو عضو كامل أو أكثر من عضو من أعضائه كاليد أو الأصابع أو قطع له أي شيء من بدنه يعني أو سن يعني بعض الأسنان اتكسر أو وقع كل هذه الأشياء طاهرة لأن طبعا إيه الادمي طاهر حتى بعد الموت فأي شيء يقطع منه حلل الحياة يكون طاهرا بخلاف الحيوان المأكول لو حد فاكر قلنا ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتاته البهيمة لما يطقطع منها أي جزء أو الحيوان لما يطقطع منه أي جزء هو حي الجزء المقطوع ده ميت ما ينفعش مثلا أن يتاكل أو يتعمل بأي شيء حلال ده خلاص ميت لأن قطع منها أثناء الحياة لم تزك زكاة شرعية لم تذبح حتى تأخذ هذا اللحم وتنتفع به بينما الإنسان أي شيء يقطع منه أو يسقط منه إيه لا يكون نجسا دي كده يعني إيه في النص جابها بعد كده رجع للصلاة تاني قال إيه ولا تصح الصلاة في مقبرة يعني المكان الذي يدفن فيه الأموات سواء جوه القبر أو في وسط المقابر لا تصح الصلاة في هذه الأماكن إلا طبعا الايه صلاة الجنازة. استدلوا أن السيدة عائشة مات أخوها عبد الرحمن فلما رجعت من سفرها ذهبت إلى قبره بعد شهر من موته وصلت عليه صلاة الجنازة. فاستدلوا بهذا على أمرين: الأول جواز صلاة الجنازة على القبر بعد الوفاة ولكن الثاني أن هذا يتحدد في خلال بشهر ما زاد على شهر فلا يجوز الصلاة عليه. يعني واحد ما يحج صلاة الجنازة يجوز إنه يروح وفي المقابر إيه يضع القبر بينه وبين القبلة ويصلي على الميت صلاة الجنازة إن كان في خلال شهر بعد الشهر لا يجوز فدي حال الوحيد المستثنى إن معموما أي صلاة تانية لا تصح في المقبرة أو المقبرة سواسطة القبور أو في مكان أو داخل المقبرة نفسها وكذلك يقول إيه ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش الحش اللي هو المكان بتاع قضاء الحاجة او المكان الذي يلقى فيه الارواث والعذرات والنجاسات فلا تصح الصلاة فيه ايضا وكذلك بيقول وحمام طبعا الحمامات اللي يعني يجتمع فيها الناس ويغتسلون في الحمام الثلاث زيه كده يجتمع فيه الناس ويغتسلون وبعد يعني تصح مع التراها ولكن المتن هنا بيقول يعني لا ينبغي طبعا أن تصلى في الحمامات لأنه يوجد قاذورات في هذه الأماكن ولقلة الاحتشام والقرآن ينبغي أن يعظم عن القراءة في هذه الأماكن وأعطوني إبل يعني الأماكن التي, التي هي مبيت للإبل يعني النبي عليه والسلام نهى أيضا عن الصلاة في أماكن مبيت الإبل وكذلك النوم مش الصلاة بس يعني ممكن تؤذيك وأنت نائم أو أيضا أنت تصلي فقد يعني تقع عليك أو يعني تصطدم بك إنما طبعا لو حاجة غير الإبل صغيرة فايه الموضوع ضعيف يعني لا يضر إن شاء الله ولكن الإبل عشان ضخمة يعني ومغصوب يعني المكان المغصوب أو الثوب المغصوب سواء كان ثوب مغصوبا أو المكان مغصوب، فيقولوا أن الصلاة لا تصح في الأماكن أو الثوب المغصوب الذي أخذ غصبا يعني هو مش بتاعك وخدته عنوة عن إيه من صاحبه فإنت كده غصبت هذا الشيء فلا يجوز الصلاة في هذا المكان وإن صلى فتبطل عند الحنابلة ولكن الشفعية وده يمكن المختار وده مسألة في أصول الفقه بعد كده ان الصلاة تصح مع إثم الإيه الغصب يعني الصلاة المكان المغصوب تصح فيه الصلاة ولكن مع الاثم اثم الغصب والاستعمال لا اثم الصلاة لأن الصلاة تصح بحيث في أصول فقه يعني بيقول إن الـ الـ النهي لو كان مخصوص بزات العبادة غير لما يبقى مخصوص بصفة تخص العبادة مش بزاتها فلو كان النهي عن ذات العبادة ساعتها تبطل العبادة نفسها لو عن صفة تخص العبادة وليس عن ذاتها فلا تبطل ودين إن شاء الله ندرسها الأصول في الت بالتفصيل يعني. الم عندهم من المغصوب تبطل الصلاة فيه مكان أو ثوب. لا الشفيع عندهم مكان المغصوب تصحيح مع الإث. وأظن الثوب ببرد لأن هي قاعدة أصلاً في الأصول يعني. وده المختار يعني بس إن شاء الله ندرسها بتفاصيل في في الأصول بقى. إنها لو مختص بشيء في ذات العبادة ساعتها تبطل إنما لو مختص بشيء في صفة من صفات العبادة وليس في ذات العبادة ساعتها تصح مع الإثم بارتكابك لهذه المخالفة إنما مش مخالفة خاصة بذات العبادة نفسها يعني أنت صليت ولكن فعلت شيء منهي عنه مش في الصلاة نفسها لا في شروطها حاجة خارج الصلاة فصليت في مكان مثلا محرم مش شروطها كمان لا ده انت صليت في مكان طاهر ولكن صليت في مكان محرم عليك ان تصلي فيه لانه مغصوب فانت عملت الوقت شيء منهي عنه ولكن مش خاص بالصلاة نفسها ولا بشروطها، فتصح الصلاة انت عملت حاجة حرام تانية انك سرقت مكان او سرقت لبس ده حرام انما الصلاة نفسها انت ساتر العورة مستقبل القبلة متطهر بتصلي بثوب طاهر مش من شروطها ان يكون مش مسروق من شروطها ان يكون طاهر إنما مسلوك ده حاجة محرمة تانية فأنت تصرح العبادة وإيه؟ وتأثن بارتكابك المحرمات الأخرى إنما المذهب هنا عندهم عند الحنبلة النهي إن يقتضي الفساد ده برضو قعدة في الأصول عندهم النهي عن أي شيء يقتضي الفساد فساد العبادة مطلقة طيب بيقول بعد كده أسطحتها أسطح أسطحتها طبعا يعني جمع الأسطح يعني عيد على كل الأماكن السابقة يعني سطح الحش سطح الحمام سطح عمعات الابل سطح المخبرة أي سطح من اللي فد كله لا يجوز أيضا الصلافي ليه عشان في ضابط فقهي مهم أوي هنا بيقولوا لازم نحفظه عموما بيقول بيقولوا السطح يحكي القرار يعني يعني السطح يحاكي القرار في الحكم يعني يماثله فالسطح يأخذ حكم القرار اللي هو اللي تحته فلو شيء يجوز الصلافي مكان يجوز الصلافي فهي يجوز الصلافي سطحه وأما لو شيء أو مكان لا يجوز الصلافي فلا يجوز الصلاة في سطحه لأنه يأخذ نفس الحكم ودي من الضوابط المهمة منها يعني اللي استدلوا بها على جواز أنك السعي بين الصفا والمروة في الدور الثاني والثالث هو على أساس القاعدة دي أو الضابط ده إنه هو السطح بيأخذ حكم الإيه المقر أو القرار اللي هو الإيه الجزء الملتصق بالأرض لأنه يشترط إنه يكون الإيه المكان اللي هتصلي فيه أو عموما يعني في مكان فيه عبادة يكون ملتصق بالأرض طيب هنا أنت هتصلي في مكان فوق الأرض فقاله يأخذ نفس حكم القرار <تصفيق> ممكن فيأخذ نفس الأحكام بالزبط يعني لو مثلا سطح مسجد يأخذ نفس الأحكام التي يأخذها المسجد يعني لا يجوز أن تدخل الحائض أو تقف الحائض على سطح المسجد لا يجوز أن تقضي حاجتك فوق سطح المسجد لان السطح ياخذ حكم القرار هذا ضابط مهم تون هتيجي وتصحوا اليها هو كده هنا نتكلم على السطح السطح يأخذ حكم إيه القرار هل بقى المسجد نفسه دي أخبر يقوم بسطح دي المسجد دي أعتبر هو سطح المكان ده يعني إحنا نتفعه هو رجل قال لحاجة تحت دي اللي دي حاجة اه يعني عاستول ان المسجد بقى في الحالة دي ما ينفعش يبنى فوق مكان به مثلا نجاسات او اه يعني حمامات مثلا حمامات بتبقى فوق بعض لا تبدو يوفر تحله حمام مثلا في النص ومسجد فوقه هيجوز او لا او مستوطف زي كتير دي مقولة كتير دي كتير عيادة مثلا يعني ممكن أنا مش عارف حكم أوي بس لو عقاها دي هنقول ما ينفعش أصلا مسجد يتبني فوق مكان ناجس زي حمامات أو, أو شيء في نجاسة يعني بس مش متأكد من الحكم ده أوي ممكن ندور عليه يعني بإذن الله الحرام حمامات تحت بس وش تحت أول نعم بس الناس بتصليق أول طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا حمامات تحت أولا مش عارفه falando بشغله بس المحملات تحت الجزء اللي لازم تصلي فيه برضه لازم تصلي صلاه هو اكيد جائزه يعني ما يبقى الموضوع غلط بس عايزين نخرجها بقى على المذهب فينا الكلام اللي هو بيقوله ده اللي خرج من الزحام والحرم برضه ساعات بيبقى ليه احكام خاصه برضه الزحام دي ما لهاش سؤال ثاني ممكن في لو مسجد قص حاجه كده مسجد قص مقبره ده لا يجوز الصلاه وسط مقابر هو على الكلام هنا ده لا جوز الصلاة عموما في المكان ده مش مسألة المسجد أو مش مسجد ما ينفعش أصلا تبني مسجد جوه المقابر لو براها حواليها جنبها أويلها أو على الطرف ماشي إنما جوه المقابر ما ينفعش إذا كان حارس أو في بعض المناطق وسطها أو جنبها بيوقعي ده شيء حاجه بيوقع على دم المقابر انا فيصل بس هنا توشيره كانوا طريق السويس البطاقه موجودة وجنبه على طول المسجد يعني تحس انه في وسطها او جنب يعني لازم يكون بس دي على <تصفيق> طيب دي الأماكن اللي هو قال ينهى عن الصلاة فيها مقبرة والحش والحمام وأعطن النبل والمغصوم وأسطح هذه الأماكن وقد بالك الضابط الفقهي يعني بيبقى في كذا ضابط ممكن في مسألة واحدة يعني ممكن يبقى قاعدة وفيها ضابط في كذا حاجة ممكن تجمع فهو هنا الضابط ده معمول ب في المسائل دي يعني أسطح هذه الأماكن محرم الصلاة فيها مش عايزين بقى يعني الايه نعممه في اي حاجه لازم نشوف برده ضوابط اخرى وقواعد اخرى عشان نتكلم بقى في مسائل بقى بناء المساجد مسائل الصلاة تحت لا دي جايه بعد شويه المسجد اللي بيه قبر ولكن احنا هنتكلم هنا عن ايه عموما السطح السطح يحكي القرار يعني ده حكم القرار ولكن أي ضابط في الفقه مش معناه أنه ده مش قاعدة فقهية الضابط ده حاجة أقل من القاعدة شوية قاعدة بتشمل مسألة كتير الضابط بيبقى مختص بإيه بموضوع معين فده ضابط فقهي مش قاعدة فقهية ولا قاعدة أصولية بينما هو ضابط فقهي ليضبط هذه المسألة ربما يدخل فيه غيره وربما لا فممكن نبقى إن ندور على مسألة المساجد والحاجات اللي بيقى تحتها مثلا مباني أو, أو أشياء كذلك يعني إذا مش موضوع هنا دلوقتي أنا بس كنت عايز أشير لإن في حاجة اسمها ضوابط فقهية وفي حاجة اسمها قواعد فقهية الضوابط الفقهية دي بتضبط مجموعة من المسائل الفقهية ولا يستغني عنها الطلاب العلم والإي والعلماء عشان بيقيسوا بها المسائل المتشابهة وبيحطوها مع بعض بحيث لا يفرقون بين المتشابهات يعني. تمام بيقول وتصح إليها يعني تصح الصلاة إلى هذه الأشياء يعني تكون بأن تكون يعني هذه المواضع أمام وجهك وأنت تصلي تمام يعني كل اللي فدى لا يوجد الصلاة فيه أما الصلاة إليه يعني يكون قدامك وأنت بتصلي مش مشكلة ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح نافلة باستقبال شخص منها يعني الفريضة لو أنت داخل الكعبة لا تصح أن تصلى فيها وكذلك فوقها لأن السطح بيأخذ حكم القرار فوق زي جوة بالزبط لماذا قالوا كده يعني لم يذبط عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن أحدا منهم صلى الفريضة داخل الكعبة ولا فوقها أيضا وفي نفس الوقت لأن أنت معمور باستقبال القبلة في الفريضة ولو صليت داخل الكعبة فأنت مستقبل لبعضها ومستدبر لبعضها أنت قدامك كعبة ووراك كعبة فأنت برضو كده مستدبر القبلة فلم يثبت ذلك في الفريضة وإنما ثبت في النافلة حيث استثنية شرط استقبال القبلة في بعض النوافل كدواز الصلاة على الدابة مثلا يجوز أن تصلي وأنت مستدبر للقبلة في اتجاه سيرك حتى لو كان مستدبرا للقبلة فلذلك الأمر في النفلة أهوا وأجازه أن تصلى داخل الكعبة وفوق الكعبة ولكن اشترطه شرطا الفريدة خلاص ما ينفعش طب النفلة قالوا دي ممكن لأن ورد النبي عليه الصلاة والسلام صلى النفلة داخل الكعبة وايضا لأن استقبال القبلة هذا الشرط يعني يسقط في بعض له استثناءات كثيرة في صلاة النافلة فيجوز أنصلي إلى غير إلى غير القبلة في بعض النوافل. زي القارب وركي الجزء بتاع حجر اسبعيل. ده جزء من القارب. ده موضوع تاني هنقوله بعد شوي. الفروض ما بيصلوش فيه. هنقوله بعد شوي هذا. يبلغ الصلاة فيه أما بعد الصلاة الفرد. في باسم الله بالضبط الحجر يعتبر من الكعبة فعشان كذا الفرد لا يجوز أن يصلي في الحجر تلاقي دايما بيقفلوا حتى الحجر ساعة الفجر في النوافل بيسيب نص اللي عادي وده يمكن من رحمة ربنا علينا إن عشان الكعبة نفسها ما بيدخلهاش غير الملوك والأمراء تقريبا فمش هتعرف تصلي فيها بسهولة إنما الحجر كتير من الناس ممكن يصلي فيه فده لي يعني سنة عظيمة الناس بتعرف تصلي في الحجر كأنها صلت في الكعبة. المهم للنافلة يجوز ولكن بشرط بقى هنا اشترطوه هو مختلف فيه ولكن هنا المتن بيقول انه لازم يكون موجود هو ان يكون هناك شاخصا امامك يعني شيء زي الجدار او الحيطه بتاعة الكعبة او لو انت على السطح بيقى في صور كده فوق الكعبة شوية فده يعتبر برضو شيء شاخص قدامك في هذه الحال يجوز ان تصلي النفلة اما لو لا يوجد هذا الشخص فلا تستطيع أن تصلي نافلة طب صورتها إيه بقى أنك تبقى جوة الكعبة ومفيش حاجة شخصة قدامك قالوا أنك تبقى نصلا بتصلي قدام الباب والباب مفتوح دي حاله وحيدة تقريبا هي دي حالة اللي مش هيكون فيها شخص قدامك فعلى كلام المدل لا تصح النافلة لو, كان لو كنت تصلي باتجاه الباب والباب مفتوح لأن لا يوجد شخص قدامك أما لو وجد فإيه؟ فتجوز صلاة النافلة في هذه الحال. وزي ما قلنا الحجر يعتبر من الكعبة ف لذلك لا تصل الفريضة فيه والحدر ده أصلاً بقصة يعني العرب يعني قبل البعثة كان عايزين يعملوا يبنوا الكعبة وكانت جميع الأموال محرمة لأن كانت مصدرها من الإغارة على القبائل وهذه الأشياء فكان كثير من أموالهم محرم فلما أرادوا إعادة بناء الكعبة قصرت النفقة الحلال عن أجرة الحمالين والبنائين لبناء الكعبة فلم تكفي الأموال أن يبنوا الكعبة كاملة فبنوها دون حوالي ثلاثة متر كده أو حوالي سبعة أدرع بيقولوا اللي هم بتوحيج الإسماعيل دول ما تبنتش الكعبة فيه واتبنت في المكان اللي هي فيه ده بس ثم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوفاء جاء سيدنا عبد الله بن الزبير واستدل بكلام أو أحاديث للنبي أنه يعني كان يريد أن يبنيها على قواعد إبراهيم فهدمها وبناها على قواعد سيدنا إبراهيم وأعاد الكعبة إلى حجمها الـ الأصلي الحجم يعني دخل فيها حجر تانية وأصبحت كالحجم الأصلي ثم جاء بعد ذلك أيضا أحد أولاد الأمور وهدمها وبناها كما كانت على عهد النبي اللي كان على عهد النبي وهدم أقاروي وهو الصح فهدمها مرة ثالثة وبناها أيضا وأخرج منها الحجر حجر إسماعيل وبناها على ما هي عليه الآن فعندما جاء أحد أولاد الأمور أيضا بعده وأراد أن يعيدها إلى قواعد إبراهيم تصدى له الإمام مالك ورفض ذلك وقال يعني لا يتلعبن بها الولاة يعني مش بقى كل ولي يجي يوسعها ويديعها يوسعها تفضل كذا وخلاص ومن بعد ذلك لم يدرق أحد أن يغير هذا البيت أو أن يغير في تفاصيلها المبنى فبقيت على حالها إلى الآن وده بيقول يمكن من رحمة ربنا علينا ان حتة الحدر دي لما فضلت أصبح متاح للناس أن هم يصلوا داخل